تتغير ولا تدوم على حال قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس الحي يموت والقوي يضعف والملك يزول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تنزعه منه ولو كان متمسكا به وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ايها الاخوه المؤمنون لا يمكن ابدا ان يستمر حال الى الابد هذه قضايا لا يجادل فيها العقلاء لكن غيابها يسبب خللا في مواقف كثير من الناس لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسانه هي الحياه كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمانه ان الذي ينظر في التاريخ يجد ان هذه السنه الكونيه بتدبير العزيز الحكيم ان هذه السنه كانت ولا زالت جاريه بقدرة الله وحكمته وهو العليم الحكيم الذي يعرف هذه السنة الكونية الواضحة لا بد أن يستفيد منها ومن أهم الفوائد أيها الإخوة يا من تتأمل في هذه السنة سنة تغير الأحوال وأن الدنيا لا تدوم على حال أهم شيء أن تعلم أن الدنيا حقيرة وانها لا تستحق منا هذا الاهتمام وان الذي يستحق منا الاهتمام هو العمل للدار الاخره بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ايها الاخوه المؤمنون العالم اليوم يشهد تغيرات كبيره جدا فاقت التوقعات وصدمت الناس تغيرات تجاوزت قدرات المحللين افقدت كثيرا من المحللين قدرتهم في النظر مفاجئات كلها تؤذن والعلم عند الله بان موازين القوى في العالم بدات تتغير تغيرات سياسيه واقتصاديه وجغرافيه ما الذي وراء ذلك انها اراده الله اراده الله الذي يقول للشيء كن فيكون كان كثيرا من المسلمين الى وقت قريب وربما لا زال بعضهم مصابا بالاحباط والياس والوهن من واقع المسلمين يقول كل ما نظرت الى جهات من الجهات اصابني الياس والاحباط والقنوط كيف كانت الامور تدور في العالم في العقود السابقه امور مؤسفه بعض المسلمين اصبح عنده خلل في التفكير شل له الياس لا سيما مع غياب هذه المفاهيم الشرعيه الصحيحه ومنها سنه الله في تغير الامور والاحوال ايها الاخوه في الله التغيير كما مر لا بد منه مهما حاول البشر منعه لان اراده الله لان اراده الله نافذه الناس يرددون اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر والمسلم يجب ان يردد اذا الله يوما اراد شيئا فلا بد ان يستجيب الكون كله بافلاكه وانسه وجننه وحيوانه ونباته وهذا يعني ايها الاخوه الكرام ان نقضي على الياس الذي في نفوسنا أن نسلب الإحباط من قلوبنا إذا ما الدهر جر على أناس مصائبه أناخب آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا إن هذا الزمن أيها الإخوة المؤمنون الذي تجرع فيه المسلمون كأس الذلة والمهانة من أعدائهم من يهود ويهود ومن صليبيين ومن منافقين وما اكثرهم ان هذا الزمن سبقه ازمنه كانت الصوله والجوله فيه لمن للمسلمين ومن يقرا سيره الخلفاء الراشدين وما اعقبها من احداث يعلم ذلك جيدا ان الذي لا يفهم هذه السنه ولا يؤمن بها سيتحول رغم عنه الى فريسه سهله لكل مفترس لانه عطل مواهبه وفقد توازنه وجهل امكاناته ايها الاخوه المؤمنون من ينظر في بعض الاحداث التي تجري في العالم اليوم في العالم العربي بالذات يرى عجبا امور لم تكن متوقعه بعض الناس اتاهم الله من حيث لم يحتسب انظر الى موقف الغرب انظر إلى موقف الغرب الذي ينادي بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان إهمال وتجاهل واستهتار وسلبية متناهية كل قرار يرجى صدوره لتخفيف نوع من أنواع الظلم في العالم العربي والإسلامي لا قيمة له عندهم لأن إلغاءه حتى لو صدر لا يحتاج إلا للغاية ان يخرج احد الكبار لسانه لذلك القرار فيصبح كانه لم يكن ان هذه السلبيه المتناهيه يجب يجب ان تكون رساله لكل مسلم ان يغسل يده من البشر ان يغسل يده من البشر وان يتوجه الى رب البشر الذي بيده كل شيء النصر بيده يستمد منه الخير كله بيديه سبحانه وتعالى لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لا راد لامره ينصر من نصره ويملي للظالمين ويمهل ولا يهمل جعل هذه الاحداث فتنه واختبارا لعباده ولذلك قال الله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم هذه الحياه دار ابتلاء بكل ما فيها فمن وفقه الله لفقه هذه المسائل فانه باذن الله عز وجل سيسير على الطريق المو... على الطريق الموصل الى رضوان الله جل وعلا اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يعيذنا واياكم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 فيا ايها الاخوه المؤمنون من الغد تبدا امتحانات الطلاب والطالبات واذكر الاخوه في الله عز وجل بامور الامر الاول ان كثيرا من الطلاب من الاولاد والبنات ايام الامتحانات تختلف احوالهم من جهه السهر وعدم النوم واضطراب الاوقات فيترتب على ذلك مع الاسف الشديد ان نوم الكبير والكثير عن الصلوات وهذا ملاحظ فالطالب يذاكر متى شاء وينام متى شاء وكثير من الاباء والامهات يقولوا مسكين ايام الامتحانات لا بد ان نراعيها فتضيع مع الاسف الصلوات حتى عن اوقاتها والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بعض الآباء تأخذه الرحمة والشفقة بابنه في مثل هذه المسائل ولا يخاف على, على ابنه من عذاب الله تبارك وتعالى وهذا لا شك أنه خطأ خطأ من جميع المقاييس الشرعية والعقلية لا بد أيها الإخوة أن نكون لأبنائنا مقاييس محبين وناصحين وباللته هي احسن لا بد انه نربيهم على تعظيم قدر الصلاه ايها الاخوه احوال الامه الاسلاميه كما مر معنا في الخطبه الاولى لن تتغير الا باللجوء الى الله لانه هو الذي يملك كل شيء البشر لا ينفعون ولا يضرون نحن ايها الاخوه الان اذا اردنا نصر الله واردنا ما عند الله تبارك وتعالى لا بد ان نستثمر في البشر لا بد ان نستثمر في اولادنا لا بد ان نستثمر في شبابنا هؤلاء اذا استثمرنا فيهم الله تبارك وتعالى جعل سنته التي لا تتغير ان الناس اذا تغيروا تغيرت الاحوال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فعلينا ايها الاخوه ان نعطي للدنيا حقها وللakhirah حقها واين حق الدنيا من حق الاخرة والله لو لم يوفق الطالب في الامتحان لامر من الامور لكن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه هذا يساوي الدنيا كلها فيجب ان نغرس هذه المفاهيم في اذهان ابنائنا وبناتنا نسال الله تعالى ان يوفقهم لما يحبه ويرضاه الامر الثاني ايها الاخوه ان ايام الامتحانات يكثر فيه تسكع الطلاب بعد الامتحان لانهم يخرجون مبكرين على غير وقت العاده جرت العاده انهم يذهبون في ساعه معينه ويرجعون في ساعه معينه ايام الدراسه ايام الاختبارات تتغير الاحوال ويصعب على المدارس ان تضبط طلابها في مثل هذه الاحوال فبعض الطلاب نظرا لضعف فهمه وسفاهته قد يقومون باعمال غير ساره وهذا لا يخفى على احد واخطر ما يمكن ان يقال ان هناك تجمعات وتسكعات في الشوارع وعند المدارس ويمارس في مثل هذه التجمعات امور غير حميده مما يخالف الدين والاخلاق وحتى الامن ولذلك علينا ايها الاخوه ان ننتبه لاولادنا وان نسال متى ينتهون ومتى يذهبون وان نحاسبهم بلته هي احسن ولا نترك ايها الاخوه اولادنا فريسه لاصحاب الاهواء والشهوات واهل الباطل فان كثيرا من الناس لا يفكرون الا في شهواتهم فعلينا ايها الاخوه ان ننتبه الى هذا الامر وان نحذر ابنائنا ونبين لهم السلوكيات الخاطئه وانها لا ترضي الله وانه اذا اراد التوفيق في الامتحان فلا بد ان يحسن صلته اولا بالله تبارك وتعالى لان التوفيق بيده جل وعلا اسال الله تعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يوفق طلابنا لما يحبه ويرضاه وان ياخذ بيدهم الى كل خير انه على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم فرج هم اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم فرج همهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن واغتنم دماء المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوف المسلمين على التوحيد وعلى لا اله الا الله اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamweb.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته